قال بعض العلماء المراد بالقصر في قوله أن تقصروا في هذه الآية قصر كيفيتها لا كميتها ومعنى قصر كيفيتها أنه يجوز فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن كان يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة ويقف الإمام حتى يأتي البعض الآخر فيصلي الركعة الأخرى وكصلاتهم إيماء رجالا وركبانا وغير متوجهين إلى القبلة فكل هذا من قصر كيفيتها ويدل على أن المراد هو هذا القصر من كيفيتها قوله تعالى بعده مبينا له وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية وقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ويزيده ايضاحا أنه قال هنا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وقال في آية البقرة فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون لأن معناه فإذا امنتم فأتموا كيفيتها بركوعها وسجودها وجميع ما يلزم فيها مما يتعذر وقت الخوف وعلى هذا التفسير الذي دل له القرآن فشرط الخوف في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا معتبر أي وإن لم تخافوا منهم أن يفتنوكم فلا تقصروا من كيفيتها بل صلوها على أكمل الهيئات كما صرح به في قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة وصرح باشتراط الخوف أيضا لقصر كيفيتها بأن يصليها الماشي والراكب بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ثم قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم الآية يعني فإذا أمنتم فأقيموا صلاتكم كما أمرتم بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها على أكمل هيئة وأتمها وخير ما يبين القرآن, القرآن ويدل على أن المراد بالقصر في هذه الآية القصر من كيفيتها كما ذكرنا أن البخاري صدر باب صلاة الخوف بقوله باب صلاة الخوف وقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدو مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الد كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناها عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وما ذكره ابن حجر وغيره من ان البخاري ساق الايتين في الترجمه ليشير الى خروج صلاه الخوف عن هيئه بقيه الصلوات بالكتاب قولا وبالسنه فعلا لا ينافي ما أشرنا إليه من أنه ساق الآيتين في الترجمة لينبه على أن قصر الكيفية الوالدة في أحاديث الباب هو المراد بقصر الصلاة في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ويؤيده أيضا أن قصر عددها لا يشترط فيه الخوف وقد كان صلى الله عليه وسلم يقصر هو وأصحابه في السفر وهم في غاية الأمن كما وقع في حجة الوداع وغيرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أتم فإن قوم سفر، ومن من قال بأن المراد بالقصر في هذه الآية قصر الكيفية للكمية مجاهد والضحاك والسدي نقله عنهم ابن كثير، وهو قول أبي بكر الرازي الحنفي، ونقل ابن جرير النحوه عن ابن عمر، ولما نقل ابن كثير هذا القول عمن ذكرنا قال واعتضدوا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة وركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وقد روا هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وأصره من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به وهذا اسناد على شرط مسلم وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماء ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره وعند ابن ماجة من طريق يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر فالله تعالى أعلم قال المؤلف رحمه الله تنبيهان الأول آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب صلاة الجماعة لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف لأنه عذر ظاهر الثاني لا تختص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة والاستدلال على خصوصها به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية استدلال ساقط وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول كما قاله ابن العربي وغيره وشد عن الجمهور أبو يوسف والمزني وقال بقولهم الحسن بن زياد واللؤلؤي وإبراهيم بن علي فقالوا إن صلاة الخوف لم تشرع بعده صلى الله عليه وسلم واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله وإذا كنت فيهم الآية ورد عليهم بإجماء الصحابة عليها بعده صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته